Bismillah al-Rahman al-Rahim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Amma yatasalun 'an Nabi al-Ghazim, al-ladhihum fihi muqtilfun. Kelaa sya'lamun, Alemn jgali al ardhmi hada, wal jibal antada, wa khalqanakum azwaja, wajalna lomakum subata, wajalna lailan basa, wajalna nahr magasha, wabnainna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 Tiada kecuali azab. Innaal-Muttaqin mafaza hdaiqah wa anba, wa kwaib al-tarabah, wa kaisan dihata. La yasm'oon fiha يَخَاطُونَ حِسَابَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَنطِقُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا